وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل مَا كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لِأَصْحَابِ السعير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 الا يعلم من خلق الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور امنتم من في السماء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 فَمَن يَمْشِ مَكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ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 قل أرأيتم إن أصبح ما غورا إن فمن يأتيكم بماء معين